بل كذبوا بالساعة واعتدنا بما كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد إذا سمعوا لها تغيير سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مطّرنا دعوه ذلك دعو ثبورا لا تدع اليوم ثبور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 سؤو